اللهم يا رب الكون أبعمني أن أكون شهيدا من شهداء القرى. عامين على رحيلك ولازلنا على العهد الليلة أبكي دما فما عاد هناك أي معنى للدموع فالليلة سيلبس السواد سوادا كي يغطي الدنيا وما فيها الليلة سيروي الدمع الخدود وستصبح الدنيا بلا وجود فالليلة كل شيء سيبكي أيام الدنيا وساعاتها وحتى لياليها الدمع رسم والفرح سم فما جلينا فبعد رحيلك ماتت الدنيا وماتت معانيها فدعني أبكيك الليلة يا سيدي دعني أنادي بأعلى الصوت فأيون الملايين قد بكتك الليلة يا سيدي وقد أصبحت الدنيا كثيرة ماسية عرفات عرفات أنت حي فينا حروف في أغانينا بل أنت في الدنيا أروع أغنية بالشوق نغنيها هل يا قبرا يضم الياسر في جوفه رفقا بذاك الجسد فما ولد من رحم هذه الأرض مثله واحد فإن دمائك يا سيدي تعطر الأرض وتزكيها ياسر أيها العرفات قالوا استشهد وقالوا قتل وقالوا مات فمن قال ان الشهيد ان الشهيد قد مات عرفا انت حي فينا قل يا سيدي انهض قم من موتك ولا تمرض وللمحتل روايات في البطولة حكيها عرفات عامين على رحيلك قد فات هي كل العوام. فبموتك يا سيدي قد صدر بحق فلسطين حكم بالآدم. فماتت كل فلسطين. ماتت كل فلسطين. والشعوب العربية تضج بالزوار ملاهية. يا سر قسما يا رجل الموتى فينا بموتك كل الجراح قد ولدت فينا فلقد متنا جميعا بموتك متنا جميعا بموتك والموت فينا قد لاح بموتك لم تعد تشرق شمس الصباح فهل للجراح من بعدك طبيب يداويها والله ما دفن الياسر فيك فالياسر مدفون في كل حرف من حروف الأبجدية في مخيمات بيروت، في مناجع العامرية في الرصاص وفي صوت مدفعية وفي كل الحكومات التي استبدلت أبلها بأعاديها فآهن يا ياسر فآهن يا ياسر لو أنك رأيت حفل زفافك ذاك العام فقد جف في العين الدمع وجف من الحبر الأقلام فكم كان موتك صعب يا ياسر واقع تقتله الأوهام جيوش انزحفت، وقلوب قتلت فمن كان غيرك لمرار الدنيا يحليها ياسر, ياسر كل الشعب تفجر ومن القيد تحرر وهل الياسر ياسر رجل, رجل, رجل يتكرر, يتكرر, يتكرر كيف لا وقد علمونا ان نتعلم قالوا لا تتكلم لا تتعلم ابقى مزروعا في الجهل ابقى مغروسا في الوحل فصرخنا فصرخنا بأعلى الصوت لا لا لا للجن يا للقتل حياهها الدنيا يا الدنيا والله لو شئتي فبراكين الدنيا فوق العوصل يا سبيها <تصفيق>